قَال سَنُنظُر أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَب بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فانظر ماذا قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ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 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها, أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظره فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان نقول قال, قال اتو من دوني بما لي فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون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 فَلََّا رَآهُ مُستَقِرُ وََّعِدَهُ قال قلَهَا مِنْ فَبُْ لِ رَبّ لِيَبلِلوَنِي لَبِلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكفُرُ وَمَا شَكَرَفَإَِّ ماَا يَشْكُرُ لَِنفسْسِ وَمَنْ كَفَرَفَإِندَ رَبّ غَانِي كَرِيم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 وَكَانَ فِي المَدينَِةِ تِ السَّعةُ رَحْطِي يُفسِدُونَ فِي الأررضِ وَلَا يُصْلِحون قالَاوا تَقاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَييتََّهُ وَأَهْلَهُ ثَُّ لَلََقُولًا ثَُّ لََقُولًا لِولّهِ مَا شَيْدنَا مَهْلِكَ أَهْل وَإَِّا لَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَإِنَّا لَنَضَرَنَّهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ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 انكم لا تاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون